وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخفه بيمينك إذن لغتاب المبطلون بل هو آيات اينات في قدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انذر علينا ايات الرب قل إنما لا آيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهموا أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ ضِلْكَ الْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسعة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 تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من تابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم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 قل الحمد لله بل لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدول آخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا ما جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن الظلم ممن افتدى على الله كذبا وكذب بالحق لما جاءه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 فُسِهِم ماَا قَلَقَ اللههُ السَّمواتِ وَنَغََّ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالحَبتِ وَأَجَل مُسَمَّ وَإِن كَسيرًا مِن النَّاسِ بِِقَ رَبّم